6- استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك في المطعم أهلا وسهلا أهلا بك قائمة الطعام من فضلك طبعا تفضل ماذا تفضلين من المأكلات يا زوجتي أريد الحساء أولا وبعده الأرز والدجاج مع السلطة. أنا أفضل حساء العدس والسمك مع الصلطة ماذا تتناولان من المشروبات؟ أنا أريد اللبن وأنا أريد عصير البرتقال هل تفضلان أكل الحلويات بعد الطعام؟ أنا أحب البقلاوة وأنا أيضاً الحساب من فضلك تفضل يا سيدي هذا هو المبلغ شكرا بالعافية